أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نَصْرِهِمْ لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَو لَا دَفْحَ الَّهِمَا سَبَعْضًا بِبَعْضٍْ لَهُ الدِّمَة فَوَامِع وَ بِع وَقَلَوَاتُ وَمَ سَاجِدُ يُذكَر فِي هَسم اللَّكَفرا وَلَا يَثُرًا হিল ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكلب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فَكَيْ فَكَانَ نَكِي فَكَأَّ مِنْ طَرِْييَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِييَظَالِمَةٌ فَهِيَ قَوِيَةٌ عَ ْرُوشِهَا فَهِييَ قَويَةٌ على عُرُوشِهَا وَبِرٍ مُعَََّلَةٍ وَقَصْرٍ مَش